بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشرقون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذرون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 إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِلٌ وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هو الذي أَنزَلَ من السماء مَاءً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون مِنْهُ لكم نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا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 وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان إِنَّ في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلياً تلبسونها وترلق الكماواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسياً تميد بكم وأنهاراً وسبلًا لعلكم تهتدون وعلامات وبنجمهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 قد مكَرَ الَّذين مِن قَبِيلِهِمْ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ بُنيانًا مِنَ الْقَواعدِ فَخَرَعَ عليهمُ السَّقَفُ مِنْفَوقِمُ وَأَتَامُ العذابُ مِنْ حيث لا يَشْعُرونَ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 الذين تتوفاهم الملائكة غالمين آفوسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم عملوا فدخلوا أذواب جهنم قالدين فيها فلبيس مث والمتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أزل ربكم قالوا خيرا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 كذلك يجزي الله المتقلِّين الذين تتوَفَّىهم الملائكة طيباً يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون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 فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولاد رَأَيْنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضلئ وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى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 انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا موحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأبدا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيْنِ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ 119. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 110. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف الرحيم 111. أولم يروا إلى ما خلق الله من يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دار وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون وقال الله لا تتخذوا إلى غير اثنين إنما هو إله واحد إياه يفرّب ولهما في السماوات والأرض وله الدين وعصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ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 فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَوُونَ ويجعلون لله البنات سبحانا ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنسى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء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 وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعتهم ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَتُونَ تَلَّاهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسانا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبول ربك ذلولا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 124. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق 125. فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء 126. أفبنعمة الله يجحدون وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَفْوَصِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَتَهُ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ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 طرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبِيدًا مَملُوكًا لَا يَقُدرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنَ الرِّزْقِ حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرَّ وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الحَمْدُ لِلَّهِ بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير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 إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطول أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون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 بيوتكم سكنوا وجعل لكم من جلود الأعاب بيوت تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى حين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 كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإذا وَلَوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُ مُلْكَافِرٌ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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقُ أِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا Al-ladin kafiru wassaddu' asabilillahi zidanau ma'zabatul qaladhab. Al-ladin kafiru wassaddu' asabilillahi ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليه من أنفسهم وَجِئْنَا بِكَ شهيدا عَلَى أُولَآء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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيما لكم دخل بينكم أن تكون أمم هي أربا من أمم إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عن ما كنتم تعملون ولا تتجذون.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 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا 120. إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون 121. ما عندكم ينفذ ادوام عند الله باق ولا نجزين الذين نصبوا اجرا باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيئنه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعب بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون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 بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إن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 بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِي مَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَّنَ بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا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 119. فإن الله غفور رحيم 110. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ أَبْجَهَالَةٍ ثُمَّ تَأَمَّهُ ثُمَّ تَأَوَّبُوا ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قايلة لله الحنيف ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه اجتباه وهداه إلى سراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسن وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه